بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وان تحتلم بهذا البلد وان تحتلم بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبده. أحسب أَلَيْ يَقُدِّرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ؟ أَيَحْسَبُ أَلَيْ يَقُدِّرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ؟ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَلْبَدَى. يَقُولُ أَهْلَكْتُ مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ولسان وشفتين وهذينا هن جدين وهذينا هن تحمل عقبة فلقط تحمل عقبة وما أدراك مل عقبة وَمَا أَذْرَاكَ مَنْ عَقَبَهُ فك رقبه, فَكُّ رَقَبَهُ فَكُّ رَقَبَهُ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَهُ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَهُ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَهُ يتيمًا ذام قربه أو مسكينًا ذام تربه أو مسكينًا ذام تربه ذا ثم كان من الذين آمنوا ثم. كان وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وتواصل بالصبر وتواصل بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. أولئك أصحاب.